ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتغون وإذا بشر أحدهم بالأنفر ظَنَّ ظَنَّ وَجْهُهُمْ مُسْوَدًّا ظَنَّ وَجْهُهُمْ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَضِينٌ يَتَوَارَوْنَ مِنَ التَّوَمِ مِنَ النَّاسِ إِمَّا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَيْهِنَّ أَيُمْسِكُهُ عَلَيْهِنَّ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَسْتَ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 لَهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَنْسِنَتُهُمْ الْكذِبَ أَنَّهُمْ الْحُسْنَى لَعَنَ أن مَعًا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 الله أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّنَا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ من بين لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا وَمِنْ دَانِي فَرْثٍ وَلَمَنَ بَنَنًا خَالِصًا لَبَنَنًا خَالِصًا سَاءَ يَغْنِي الشَّارِبِينَ وَمِنْ تَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ في ذلك لآية تاخذي من الجبال بيوتا من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فسنك يسبن ربك ذننا فسنك يسبن ربك ذننا يخرج من بطن الاشراب مختلفا شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً إِنَّ فِي